التوكيد بالنفس أو بالعين لسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل انتبعا ما ليس واحدا تكن متبعا وكل اذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا أيضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافله وبعد كل اكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء أجمعون ثم جمعوا وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنع شمل